كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّبَّانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْ وَلَن نَّنسَ وصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضل وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبِّحُوهُ وَاعْذِرُوهُ وَرُبَّانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْ وَلَنَاسِ بِالْبَاطِلِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْ سَبِيل وَذينَ يَكِزَُ اللهَ بَ وَلف بتَ وَلَ فيقُونَه فيِي هي فنون يده وحذاب وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فسبح ايرهم بعذاب اليم فسبح بعذاب اليم بها وجنوبهم بنو تم لیا پوشی کم سز Thank you. اللہ یوم خلق کو أَلَا تَظْلِمُونَ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَإِن كُنتُمْ لِلْمُشْرِكِينَ k ہاں لا تظلموا فيهن انفسكم كافة واعلم أن الله مع المتقين <تصفيق> نل کن کن پیو فیس و ما ما الحياة دنيا كَم عَذَبْنَا قَوْمًا مِّن قَبْلِهِمْ وَاسْتَبَدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَلَئِن تَمْكُنُوا لَيُبْدِيَنَّكُمْ flowed قُلْ لِلصَّاحِبِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَإِنْ زَلَزَلَ الْأَرْضُ پوڑ گی الق لدي م صهُهُ إ أخ أرانجهُ للين ك صوس فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا كَسَرُ سُمُ فَلَا وَالْكَلِمُ تُواحِي هِيَ الَّلِيَ نَمَا غَازِزٌ كف هو السفلى وان كلمه الله قم ان كنت تعلم وسيحلفون بالله <تصفيق> وسيحلفون بالله لو ط ط ان لو خرجنا معكم لهلن كون انفسم والله يعلم, والله يعلم إن أفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أفا الله kani فالصَّلْوَى كُلُّ مَا هَذَا انْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْكَلَلُ نَصَدَّقُ وَأَنْتَ میلا للمسجور إن عذاب ربك لواقع Bismillah. والمرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع مبين تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا سحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم وَمَا تُجِزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ a little مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ فِيهَا زَوَّاجٌ وَجَنَّاتٌ بِحُورٍ سن لو ويطوف عليهم غلمان لهم كأن بحديث مثله إن كانوا صادقين غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون Without <laughs> هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ربك فإنك بأعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هُوَ إِذْبَارُ النُّجُومِ وَمِنَّ لِي حُكْمًا بِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَنَسِبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ بِهُوَ إِذَا بَرَزَ النُّجُومُ وَإِذَا انْكَسَفَتْ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 مل گ رو رو نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مخلق م میل کو متروز ودعي إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كَيْدًا مَنْ هَيْلَ لِلْكَافِرِينَ أَن